بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أري أجنحة أري أجنحة مثنا وثلاث ورباع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 عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عزيز بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بَلَدٍ ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها.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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائر شربه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وَالْقَمَرُ كُلَّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزور وزارة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 فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب يسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانهم كذلك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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانيتين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 إنا ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نقوب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا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 إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافَةً فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُم مِّن دَارِّ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ أَقْبَلُونَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَرَوْنِي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعذوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غروبا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 لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَرَسَّىٰ السُّوءُ وَلَا يَحِيقُ الْمَثَلُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فهل ينفرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله ولن تجد لسنه الله تحويلا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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى